بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار رطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت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 ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِلَّ عَرْشِ مَكِيدٍ مُطاعِنَ ثَمَّ أَمِيدٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْلُودٍ وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِيدٍ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيدٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ